ياكاي والله ورمنا وامن يا يا ضرب اصياط زيلة. زيلة <تصفيق> يا وعد من شحسب همي وحسني وعد من او يمن امن زينة وعد من وعد من وعد وعد يا عباسي وعد هذا وعد من نجيب المعيش يا جب العيش وما جبت يا جب العيش يا جب العيش يا جب العيش دمعتك اللي تنزل هذن شاء الله راح نسولك عني دمعت حزنك دمعت حزنك ولطمت صدرك مكهورت لك يوم المحشر يمن عندك حسين دمعت حزنك, دمعت حزنك ولقم الضدري دمعة بحتنا ولقم الضدري مذكورت يوم المحشر عند حسين يوم المحشر عند حسين دمعة اتتنا ولقم الضدري دمعة بحتنا <تصفيق> <تصفيق> مذورا <مفضل> يا <حزن> يوم المحشر عند <حد> كثيره <تصفيق> يا يوم المحشر عند هسه أذناك نضم الصدرك دمعة أذناك نضم الصدرك يوم عند حسين يوم المحشر عند حسين من تجرد دمعات عيونك من تجرد دمعة Ya muhd, min tekejä yhä, ja tekejä Häntä, vastaamaan tietä, عاد رقط من لك عند هلا وين الدمعة ما سمع ايه ده قاعد حتى ان فاكر يا على <تصدر> الوجع والخالره طايق صدرك تحس بالالم حافر هيجان على ضيل اعمل Antaa jääkäriä, ei, ja tehtyneet, Ahtekin kormi halveen Ahtekin سول هات سول وي نرد عليه ندعي له أب كل من حبواه فاز اللي بـ جنيت ذن أو يمشي على قالون جاوب العشي اتقدس الحق <تصفيق> نرد عليه ما رد عليه ما الحسي والنبي يحكي لفكا الله وياه والنبي يحكي والنبي وذكر حب الله كل ما إن ح يباع اللي بيحكي لنا الكيزم ويمشي علينا لا وذا علانا يا عود يا الله شو, شو لا تتعب ما حاقدوني اي انا من ابن هدكني ضربت مسكين في البيت حسن البكري <تصفيق> لازب خالي صر ويبتمع يعشيعي وديك يبصى يدرك وميهم ما يمكن لا ما يحيج وصد قنابك ما يضرق بعد جريح سيعلك بي القاضر Päätös, että meillä on hyvä, sahaditsi, sei hei hei, hei. Vihreä, <si> vihreä, <si> vihreä, <si> vihreä, <si> vihreä, <si> vihreä, <si> vihreä, vihreä, vihreä, vihreä, vihreä, vihreä, vihreä, vihreä,